Maulana Jalal, Daeoni Unaji, Maulan Dağoni unajim olen jeli, olen jeli. İddalleyi alxa, alya sudula. Dağoni نظرت إليك بقلب ذليل, ذليل لأرجو به يا إله القبول دعونا نناتي مولا جليلا, جليلا جليلا. الليل أرخى علينا السدول دعونا نناتي الليل غار علينا السودنا لك الحمد والمجد والكبرياء وانت الاله الذي يزول وَأَنْتَ الإِلَٰهُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ حَمِيدًا كَرِيمًا عَظِيمًا <تصفيق> <تصفيق> إِذَا اللَّيْلُ أخى عَلَيْنَا السدون. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> توميت الانا ما وتحي العظام وتنشئ الخلائق جيلا فجيلا توميت الانا ما وتحي العظام وتنشئ الخلائق جيلا فجيلا Azim al-Jalil, kelim al-Fialil, jazil al حبيب القلوب يغفر الذنوب توار العيوب تقيل الجهولا حبيب القلوب يغفر الذنوب توار العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجليلة وتل الجميلة وتأخذه من ذا وذا وذاك القليلا دعونا ننادي مولا جليلا مولا جليلا إذن لأخى علينا السدود, السدود. خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيلة دعونا ننام أولى لليل ان اذا الليل أرخى علينا السدولا